وقالوا قلوبنا في أ ك ن ه مما تدعونا إ ل ي ه وفي آ ذ ا ن ن ا وقرون ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إ ن ن ا عاملون كل إ ن م ا انا بشر مثلكم يوحى إ ل ي أ ن م ا إ ل ه ك م اله واحد فاستقيموا إ ل ي ه واستغفروه وويل للمشركين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 ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أ و اقواتها ت ه ا و د ر فيها أ في أ ر ب ع ة أ ي ا م سواء للسائلين ثم استوى إ ل ى السماء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 ص ا ب ح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ف إ ن أ ع ر ض و ا فقل انظرتكم ص ا ع ق ة مثل ص ا ع ق ة عاد وثمود إ ذ جاءتم ه الرسل من بين أ ي د ي ه م ومن خلفهم أ لا تعبدوا إ ل ا الله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 اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا باياتنا يبحثون فارسلنا عليهم ريحا صبصرا في ايام ا ح س ا ت لنذيقهم عذاب الحزن في الحياه الدنيا ولعذاب ا ل آ خ ر ة أ خ ز ى وهم لا ينصرون و أ م ا ت م و د فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ف أ خ ذ ت ه م صاعقه العذاب الهون بما كانوا ي ف س ب و ن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 وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا أ و ط ق ن ا الله الذي أ و ط ق كل شيء وهو خلقكم أ و ل م ر و ت ه و إ ل ي ه ترجعون وما كنتم تستقرون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم, ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 فبينوا ه م ما بين أ ي د ي ه م وما خلفهم وحق عليهم, عليهم القول في أ م م قد خلت من ق ب ل ه م من الجن والانس إ ن ه م كانوا خاسرين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 لهم فيها د ا ع و ا القلد جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا امن اللذين اضللنا من الجن والانس نجعلهما تحت قدامنا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 و موسوعه ا ا ل ذ ي ن ص ب ر و ا ب ل ا ي للعلوم ق إ ا حظ ظ ي إ الاسلاميه ينزغنك من ا ش ي ط ن نزغ ف ا ت ع ا ل ه إنه هو ل س ع العليم ا ي ومن آ ت الليل وأن اسماء و ا ل ل للقمر الله ا ل ذ ي ل ح س ن إن كنتم إياه تعبدون إياه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 قل هو للذين آ م ن و ا ه د ا وشفاء والذين لا يؤمنون في آ ذ ا ن ه م وقروا وهو عليهم ع م ا اولئك ينادون من مكان بعيد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 وما ربك بظل ا م ه العجيب إ ل ي ه يرد علم الساعه وما تخرج من تمرات من أ ك م ا م ه ا وما ت ح م ل من أ ن ث ى ولا تضع إ ل ا بعلمه ويوم يناديهم أ ي ن شركاء ما منا من شهيد و ظ ل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم م ح ي ص لا ي س أ م الانسان من دعاء الخير و إ ن مسه الشر فيئوس ق ن و ا ت ولئن أ د ق ن ا ه ر ح م ة منا من بعد ض ر ا ء مسته ليقولن, ليقولن هذا لي وما أ ظ ن الساعه قائمه ت ولئن رجعت إ ل ى ربي إ ن لي عنده للاسنان فلنبئن ن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب وليظ واذا انعمنا على الانسان أ ع ر ض ولاى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أ َ ر َ أ َ ي ْ ك ُ م ْ إ ِ ن كان َ من ِ عند الله ِ ثم َُّ كفرتم ََْ به ِِ ثم َُّ كفرتم ََْ به ِِ من َْ أ اضل ُّ ممن ِ ن َْْ هو َُ في ِ ش َِ ا ق بعيد ٍَِ سنريهم َُِِْ آ ي َ ا ت ِ ن َ ا في ِ الافاق وفي َِ أ انفسهم ِْ حتى َ يتبين َََ لهم َُْ أ َ ن َّ ه ُ الحق َْ